وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 وَأَخْفِيَ ظُلُمَاتِ مَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبْ بِرَحْمَةٍ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم مُّبْتَغِيًا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة ولا تجعل يدك مغلونة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقع دمنم محسورة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Inna hookade vi i värdighet, vi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 أن تتبعون إلا رجلا مسحورا أُذُر كيف ضربو لك الأمثال فضلوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ وَقَالُوا أَإِذَا قُلْنَا عِظامَ وَرُفاتٍ أَإِنَّ لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا كُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا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 O kallade gudar, de säger de som är bäst. Men ångesten är en skadlig kraft. Det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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 Inna azab rabbicka kan ma hzura Wa in min kariatin illa nachnu muhlikuha Qabla yom il qiyamati au muazzibuha Au muazzibuha aavaban shadeida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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَّبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ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 لات ثم لا تجد لك علينا inka وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا ثم من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد نصمتنا تحويلا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 Rabbi ka inna fodlahu kaika kebir. Kolla in i gittamratil in suvan, ginnurana, eye, tubi mitni, eye, den korruanina, eye, tuna bi mitni, eye, walla ukena varduhumni vardujumba hira, walla kvadrussamrufna linnas i fi, eye, den korruaniming, kunni metadim, fa eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye,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 إِنَّا نَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَنكَرًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَأَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 na khalqan akbar